كذب الثمود وعاد بالقارعة فأنا ثمود فأهلكوا بالطاغيا وأنا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيا سخر ما سبع ليال ذر القوم فينا صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية، فلم تر لهم من بقية، واجت في ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيا إنا لما طغى الماء حملناكم في جاريا لنجعل ما لكم تذكرة وتعيها 121. فإذا نفخ في الصون نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة 124. السماء هي يوم إذ و هي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية يوم إذ كتابه بيمينه فيقول هاء فيقول هاء مقرؤوا كتابيا إني ظننت أن ملاق الحساب يعنى فهو في عيشة راضيا في جنة دنيا لي قطوف غداني قلوا واشربوا غنيئا بما أسلفتم في الأيام بما غاثلفتم في الأيام قاليا يوم لا تخفاني كون خاشيا فمن من اوتي كتابا موذ فيقول كيقولها ان كتابي في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم اوت كتابا ولم أدر حسابي ما حسابيا يا ليت ما كانت القاضيا ما <تصفيق> ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذر واسذر وذرا فسلقوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ فلا أقسم بما تبصرون إنه لقول رسول كريم فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبصِرونَ وَمَا لَكُمْ تُبصِرونَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٌ, إنه لقول رسول كَرِيمٌ وما هو بقول شاعر قليلا مما تغمنون ولا بقول كاهر قليلا مما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا قَوِيلَ لَنَا أَخَذْنَا مِنْهُم بِالْيَمِينِ قُلْنَا لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَنٌّ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لِلْمُتَّقِينَ